وَحَمَلْنَا عَلَيْهِ النَّارِضَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفٌ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَدْعِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 قُل لَّذَانِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن سَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ماس فَلَا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات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 وقال في العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرح لعل لي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 عَلَّمَتِينَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَثْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَتُهُمْ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ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 وأنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا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 فكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين